الحمد لله الحمد لله خبير بما تعملون يعلم السر واخفى قد و قدر وهو الحكيم الخبير احمده واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ البلاغ المبين وانذر عشيرته الاقربين صلى الله عليه وعلى ال ال واصحاب والتابعين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله سبحانك يا الله سبحانك يا الله ما اعظمك من عليم خبير قلت في كتابك وخلق الانسان ضعيفا اي والله ضعيف ايما ضعف الضعف في البنيه والجسم وضعف في الادراك فلا يستطيع اي لم بالاحداث والوقائع الا بلم شتات الفكر وربطه بميزان الوحي برده الى الكتاب والسنه وولاه الامر من العلماء الربانيين انه ضعيف امام الشهوات وضعيف امام الشبهات ولذا عرف العظيم ضعفه فهداه السبيل ودعاه الى الصراط المستقيم وناداه بانك ضعيف فأكثر من الدعاء بلزومه بل فرضه عليه في صلاته رحمةً به كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل دعا بدعاء الاستفتاح اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة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 وكان من دعائه الذي يكثر منه في سجوده يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك خاتم النبيين وخيره المرسلين يدعو الله بالهدايه لمختلف فيه ويدعو بالثبات يا الله ما احوجنا الى اللجاء والنداء باي يهدينا ربنا لما اختلف فيه وان يثبت قلوبنا على الحق وان يهدينا سواء الصراط عباد الله من ضعف الانسان عندما تدلهم الامور وتتشابك الاحداث ويكثر الهرج أن تلتهب عواطفه ويضيق عطنه وتخور قواه فييأس من الواقع المرير فيندفع مائجًا يريد الحل السريع وربما وقع الخطب الجسيم والأمر العظيم إن العواطف لابد أن تلجم بالإجام الشرع والبول لا يغسل بالدم إنه مما يحز بالنفس والبول ما حدث من حوادث التفجير والقتل في شروره على حدود المملكه من قتل لمسلمين صائمين والمسلم الحق لابد ان يقول الحق لا يحابي في ذلك احد فهذا الحدث وهذا القتل جريمه لا تجوز يحز بالنفس ان يكون ابناء هذه البلاد شركاء في ان التطرف العلمانيه الليبرالي الخبيث يبدا بفكر وينتهي بكفر ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميل ميلا عظيما وفكر الغلو يبدا بعواطف جياشه وحماس زائد وينتهي بافعال مرفوضه عقلا وشرعا يبدا بالتفكير وينتهي بالتفجير والتكفير ايها الشباب ايها الاحبه بدات فكره الاعتداد بالراي وضعف التفكير ومصادره الاراء من ذلك الانسان الضعيف امام سيد الخلق المؤيد بالوحي حينما صرخ في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا يا محمد اعدل فان هذه قسمه لم يرد بها وجه الله ارى ايت فجاجه القول ووقاحته امام افضل الخلق انه ليس اعتراض بل هو حكم على اعدل الخلق بعدم العدل وعدم اراده وجه الله فكان الرد من رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا قويا ويحك ومن يعدل اذا لم اعدل ثم بين صلى الله عليه وسلم مخبرا حينما طلب اصحابه قتل هذا الرجل فقال صلى الله عليه وسلم لا يخرج من ضئ هذا اناس تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم واعمالكم عند اعمالهم يقراون القران لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فظهرت نابتهم ايام عثمان وظهرت جليه زمن علي رضوان الله عليهم واليكم سرد تاريخي يبين بوضوح كيف نشا هذا الفكر الغالي وما اشبه الليله بالبارحه ذكر ابن كثير في البدايه والنهايه قال لما بعث علي رضي الله عنه ابا موسى ومن معه من الجيش الى دومه الجندل للصلح مع معاويه رضي الله عنه اشتد امر الخوارج لاجل الصلح فجاء علي رضي الله عنه اثنان زرعه الطائي وحرقوص السعدي فقال لا حكم الا لله فقال علي رضي الله عنه لا حكم الا لله قال حرقوص تب الى الله من خطيئتك وارجع عن قضيتك اذهب بنا الى عدونا حتى نقاتلهم حتى نلقى ربنا قال علي رضي الله عنه قد اردتكم فابيتم وقد كتبنا العهد وقد قال الله واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم فقال حرقوس ذا كذب ينبغي ان تتوب منه فقال علي ما هو بذنب قال زرعه الخارجي والله ان لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله لا اقاتلنك ابتغي بذلك وجه الله ورضوانه قال علي تبا لك ما اشقاك كاني بك قتيلا تسفي عليك الريح قال وددت ان كان ذلك قال علي انه لو كنت محقا لكان ذلك تعزيه لك من الدنيا فخرج من عند علي يحكمان امرهما وتعرضا لعلي رضي الله عنه في خطبه وأسمعاه السب والشتم أيام الجمعة حتى إنهم قاموا يوم الجمعة أثناء الخطبة يعترضون على علي بالقرآن ويقولون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فغضب علي علي وضرب بيديه على بعضهما حتى قال حكم الله ننتظره فيكم ثم قال علي رضي الله عنه لهم ثم قال علي رضي الله عنه لهم لكم علينا الا نمنعكم مساجدنا ما لم تخرجوا علينا ولا نمنعكم نصيبكم من هذا الفيء ما دامت ايديكم في ايدينا ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا فحصل ان اجتمع هؤلاء الخوارج بقياده عبد الله ابن وهب بن الراسبي فخطبهم خطبه بليغه زهدهم بالدنيا ورغبهم بالاخره وحثهم على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال لهم اخرجوا عن هذه القريه الظالمه اهلها يعني الكوفه التي فيها علي رضي الله عنه خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالوا ولوا امركم رجلا ولا بد لكم من عماد ورايه تحفون بها وترجع وترجعون اليها فعرضوا الاماره على بعضهم فابوا حتى وصلت الى عبد الله الراسبي فقال اما والله لا اقبلها حبا في الدنيا ولا اتركها فرقا من الموت فاجتمعوا وقالوا اضرب وجوههم يعني من خالفهم من المسلمين اضرب وجوههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم يقول ابن كثير وهذا الضرب من الناس من اغرب اشكال بني ادم فسبحان من نوع خلقه كما اراد وما احسن ما قاله بعض السلف فيهم انهم هم المذكرون بقوله تعالى قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعه قال والمقصود ان هؤلاء الاشقياء الضلال في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم أن يخرجوا من بين أظهر المسلمين ويسيرون إلى مكان يعلنون فيه دولتهم قال ثم خرجوا يتسللون وحدانا لأن لا يعلم أحد بهم فيمنعوهم من الخروج فخرجوا من بين الآل والآباء والأعمام والأقارب وفارقوا سائر القرابات يعتقدون بجهلهم ان هذا يرضي رب الارض والسماوات وقد تدارك بعض الجماعه بعضا من اولادهم واخوانهم فردوهم فمنهم من استمر على الاستقامه ومنهم من فر مره اخرى الى الخوارج قال وهم جند مستقلون وفيهم شجاعه وثبات ساروا في طريقهم قابلوا عبد الله ابن خباب فاسروه ومعهم راته وهي حامل قالوا من انت قال عبد الله ابن خباب ابن الارث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم روعتموني قالوا لا باس عليك حدثنا عن ابيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت ابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتنه القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساع فربطوه ثم ساروا فراوا خنزيرا لاحد اهل الذمه فضربه احدهم فاعترضوا عليه وشنعوا عليه ثم قدموا عبد الله قدموا عبد الله ابن خباب التابعي ابن الصحابي فذبحوه ذبحوه من الوريد الى الوريد انتهوا لا اخذ امراته فقالت لهم انا امراه حبلى الا تتقون الله فقتلوها وبقوا بطنها عن ولدها وحشيه في القتل واعتداء فبلغ علي فبلغ علي فبلغ عليا صنيعهم فخرج لقتالهم قال ابن كثير وفي هذا الخروج خيره لأهل العراق والشام اذ لو قوي هؤلاء لافسدوا الارض عراقا وشاما ولم يتركوا طفلا ولا طفله ولا رجلا ولا امراه لان الناس عندهم قد فسدوا فسادا لا يصلحهم الا القتل ايها المسلمون بعد المعركه وقف علي رضي الله عنه فقال ضركم من غركم قالوا ومن غرهم يا امير المؤمنين قال الشيطان والنفس الاماره بالسوء فقال الناس لعلي مهنئين الحمد لله يا امير المؤمنين قطع دابرهم قال علي رضي الله عنه كلا والله كلا والله انهم لفي اصلاب الرجال وارحام النساء اسمعتم يا عباد الله انهم لفي اصلاب الرجال وارحام النساء انه في كل عصر سيخرج من يكفر المسلمين ويستبيح دماهم ويتسلط عليهم حتى ولو كانوا فضلاء علماء مجاهدين كما قال احدهم في احد التو... في احد قنوات التواصل كما قال احدهم في احد قنوات التواصل لاحد العلماء الفضلاء الاجلاء حينما خالفهم قال له قرب ذبحك يا فلان فنسال الله بمنه وكرمه ان يقي المسلمين شرهم وان يفرق جمعهم وان يهديهم سواه الصراط اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إِلَيَّ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَمَنْ تَبِعَ نَهْجَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ عِبَادَ اللَّهِ الْجِهَادُ بَاقٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُوَ ذُرْوَةُ سَنَامِ الْإِسْلَامِ ولا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذ لهم إلى يوم الدين لقد سطر المجاهدون الصادقون بدمائهم الزكية أروع البطولات وروّوا ثرى أرض الله الشاسعة الواسعة وبذلوا مهجهم رخيصة في سبيل الله ونكسوا رايات الكفر ورفعوا رايات الايمان خفاقه ولا يعني ان ينحرف عن هذا النهج من انحرف فقد عرفتم القصه عبر التاريخ ولا ادل على ذلك من تلك الوجوه المتوضئه في الشام وعلى ربى فلسطين وها هم اليهود يصبون جام غضبهم بعدتهم وعتادهم وترسانتهم على اهل غزه واهلها صامدين صامدين مجاهدين صابرين رغم العنت وقلة ذات اليد وخذلان اخوانهم لهم ينبغي عباد الله ان ترتفع الايادي بالدعاء لكل مسلم ينبغي ان ترتفع الايادي بالدعاء لكل مسلم والا يظن والا يظن به الظن السيء او يحل في القلب غل علي ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ينبغي ان تلتقي القلوب على الايمان ومحبه المؤمنين كل بحسبه وقربه من الله ينبغي ان يعرف لذوي الفضل فضلهم مما ولهم الله امرنا فلا يخونوا ولا يتهم ولا ينبذ لا بد من تطهير السنتنا من الكلام في الاعراض والتنابز بالالقاب لا بد ان تعظم في قلوبنا اعراض المسلمين ودماءهم نعم لا بد ان تع لا بد ان تعظم في قلوبنا اعراض المؤمنين ودماءهم فلا يزال المؤمن في فسحه من دينه ما لم يصب دمن حرامه ولا زوال الدنيا عند الله كما يقول رسول الله ولا زوال الدنيا عند الله اهون من قتل امرئ مسلم نسال الله العافيه والسلامه هذا وصلوا وسلموا على من امرتم بالصلاه والسلام عليه لقد امركم ربكم بذلك اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا ربنا فاحينا اعزه على سنته وتوفنا شهداء على ملته اللهم احشرنا في زمرته واسقنا من حوضه وانلنا شفاعته واجمعنا به في دار كرامتك يا رب العالمين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 اللهم كلهم يا ربنا في الشام اللهم كلهم في العراق اللهم كلهم في اليمن اللهم يا حي يا قيوم فكل اخواننا المحاصرين في غزه اللهم كلهم سندا وظهيرا اللهم كلهم سندا وظهيرا وعونا ونصيرا اللهم ارمي عنهم فانت الرامي اللهم سدد سهامهم اللهم وحد صفوفهم اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم طهر المسجد الاقصى اللهم طهر المسجد الاقصى من ارجاس اخوه القردة والخنازير يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم كل المظلومين وكل المضطهدين في كل مكان وتحت كل سماء يا رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ولي علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا اللهم يا ذا الجلال والاكرام فاهد ولات امورنا لما تحبه وترضاه اللهم اقذف العزه في قلوبهم اللهم اقذف العزه في قلوبهم اللهم اقذف العزه في قلوبهم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 وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله